قل من رب السماوات ولا لله قل, قل من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء لَقُوكَ خَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ